tadal almutuda har'ad waine alina kbar minni zelni daime tadal almutuda har'ad علي ركب من ذلميه دالي شد على الموت العزم بالحامه خلى حتى اليوم خايف يوم اشد على الموت العزم بالحامه خلى حتى اليوم خايف يومه صب عليه الغضب بالشاحه وما تنخف اللي دي ما لحة. واللي لاحت واكب بطوفاله واجوب طوفانه على الموت ود حر عيد ويله عالي على الموت ود حر عيد ويله عالي اكبر مني زلني هداينه عالي اكبر, عليل أكبر, عليل أكبر, عليل أكبر بلاء مصنع النادي يا حسين يوم خصمك راح حار ديهم حنين والفعل من صالتت شاشه طبع عليهم سود من عباس وطاب مقناه بنظر مولانا وطاب مقناه بنظر مولانا على الوتود حرد واينه علي اكبر مني زلني داينه على الوتود حرد علينا اكبر من زلميه داني علي علينا اكبر علينا اكبر من زلميه داني يوم ضح ضبسي اف دمهم على دوينه اكبر مني زلمي يا دايمه علي, علي اكبر مني زلمي يا دايمه علي اكبر علي اكبر علي الأكبر مركز على الجيش من رب العالم هب هبوب الريح فاد حتى السهم مركز على الجيش من رب العالم هب حزام وحلمك على في صمصامه والعزم من صال صدبيبانه والعزم من صال صدبيبانه على المتود حر عدوانه علي اكبر مني زلني التوزيع والهندسه الصوتيه ليث المساعدي وأسين الطليباوي هذه الكلمات للشاعر الحسيني عباس الموالي هذا الرادود الحسيني تيسير الموالي